بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي عن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب